Dą, dą, dą, ein ring من ا ب ا من من من ا تبدا من ب ا تبدا وحف ويه بشده ويه يعاوي شوفني فيكم رح هيقدر يتسألني علشان اجاوبه زي ما هو قبل شوي يجاوبني جيم تبقى ايه شن ألف تبقى ايه, جيم و جيم ألف تبقى إيه؟ جميل خالص ودلوقتي نسمع بقى اللي بعض واحد اثنين Mama, Baba, Waszni